وَنُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعَنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى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 ولا دينا إلا رضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ولدا الا اصلحته ولا مسافرا الا رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار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 ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطرافا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجابر وزابر اللهم اغفر لجابر وزايد اللهم اغفر لجابر وزايد اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وبلا المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان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 وارزقنا فيه صلاه قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين